بسم الله الرحمن الرحيم بنافي خوي بخشندى مهربان إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت کاتێک کە ئاسمان لەد وملکتی کربو ملکەچی کرد بۆ پەروەردگاری دەبێ واش بێ و پان کە زەوی ڕچێشرا و پانکرایەوە و ئەووی تیابوو فریدا و هیچی لە ناودانەما و ئەبینتلیڕبیوە حت و ملکەچی کرد بۆ پەروەردگاری و دەبێ ك كادح إلى ربك كذح فملاقي أي إنسان توبة عن توكشريد برو وحر وردكارد بتكوشان أو سأحي دقيت فأما من أُوتي كتابه بيمين فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا إِنزَا أو كَسَيْ كَنَامَي كَرْدَوَي دِرَا يَدَسْتِ رَاسْتِي أو سَا پرسينَوَي چِسُوكُ آسانِ لَقَلْدَكْرِ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَبَدَلْخَوشِي دَقَرَيْتُو بَولَيْكَ سُوكَارِي وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى اللَّهَ ظَهَرَهُ وَأُكَسِيَ مِيلَفَشْتَوَ دِلادَستِي فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا أَوْ بَزُويدَ وَاي مَرْدِنِي خُيْدَكَا إنه كان في أهله مسرورا. سُكَبِيَ جُمَان أولاً أو كسُكَارِدَة ذو إنه ظن أن لن يحور. وأوَي جُمَان دَبِر بَلَى نه كان به بصيرة نخيران يا تونك براسي او دجاري أو فلا أقسم بالشفق سند بسوري كناري آسمان والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركب نطبق عن طبق وبشوى أوش كوي عند كاتوا وبمان كاتي كبر دبي لحالك وبو فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إيه تربوتي برواناهيناً وكاتيكا قرآن ينبو بخوين رئتا وسجدنا بنو ملكتيناكاً بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَّمُ بِمَا يُورُونَ بَلَمْ أَوَانَيْكَ بِي بروان أَزَانٍ وَخَوَاتَّاكَ آقادارو زَانَا دَقْرٍ فبشرهم بعذاب أليم. كوات مجدا يوم بدر يبص زاي سخد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بلام أوانك برواي هنا وكردو بعشكان يا كردو. بو أوان هاي باداش تبي برانوا.